وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُنُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ لا لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَلَّا النَّاعِمُونَ بَلْ هُمْ أَضَلُّوا أُولَٰئِكَ هم